زينب عليها السلام حتى حلمها الذي كانت تترقبه وتتوق إلى تحقيقه تراه يتلاشى فها هو شمحة الطف وعريسها تراه مخضبا بدمه وأمه تسيح صيحة التكل المحرومة على العين ammahanna hanna yawma ya jasi ayawlidi ya jasi ayawlidi ramla tasih ya yawma ya jasi الشمع وانت ضوي لي والمدى يا نجم التشع بع اسمي وانت اهلا لي يوعي ادي تعالي على ترى وما يرمي الشوفك وا صف جايب ايدي يا اسفي ديه منتي على الله الله قلبي الشيب بينا يا ابني يا بعد روحي وروحي يوم بعداك ما افوك ناحي ناحي يوم يا جاسم جاسم العيري سجور ابني يا ضوى عيوني يا تعبي ابني حملتك يا ابني يا بجافي تسع اشهور صباح صدري يا بعد أمك مهادي يا ابني لجي العين ألالي لعلك لو أنت يغفى أعيني يمسى وترعى وقب صدري ما غلي ولا يدهاي ها يوم يا جاسي يا ولي على العري ونا يوم يوم, يوم جو کی ندایوں یا جاشے اے اولیدی یا جاشے اے اولیدی جاشمیہ قلوب يا ابني أتاني صيارك وأحسين تباريني الوقت يضيج يا يمدل ليل خارتك يا ابنتي سنيتني ما جاي انت احسب بوادي الطا تضيعني اصيحان يا يد ولا يدوي اشوارق بياني وبي انا روحي تو حينك تروحي انت وتعوف امك يومه وي بعيني وعرس ما يوم يا جاسيب يا ولي على العير سجور وعن الحرير ولنا يا جاسيب امام حنا يا جاسي يا وليدي جليست في وسط الخيمه انوحك الغالي ويا امي ليه لعالاكبار الزمع حالي ساعة نطيح ساعة نقوم يجاسم ارحمي ما يقدر قابي يتحمى أشاهد جيد تذكير بالقطاعت الامال يام دله شلون يا ابني يوم وانا ينقطيع ويني ويني يوم يا جاسي يا أوليدي